برنامج من أعداد وتقديم إبراهيم جاهد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ محمد رفعت أرسل بها إلى البرنامج المسمى محمد صلاح من مدينة نصر بالقاهرة والشيخ محمد رفعث من الرعيل الأول لقراء الإذاع فهو أول قارئ قرأ بإذاعة المصرية ترك للمكبة الإذاعية فروة كبيرة إلى تذجيلات إخوة الإيمان ومن التذجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد رفعث نتسم الآن إلى هذه التلاوة العطيرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي البقرة والبلد وهي مسجلة من مسجد فاضل باشا بالقاهرة في فترة الأربعينيات. <تصفيق> البقرة هو البلد تلاها علينا الخارج الشيخ محمد رفعت وهي من التغينات النادرة أرسل بها الى البرنامج المستمى محمد صلاح للمدينة مصر بالقاهرة سجلت هذه التلاوة من مسجد فاضي بمدينة القاهرة في فترة الاربعينيات اخوة اليمان والاسلام حتى يضمنا لقاء اخر ان شاء الله لكم تحيات فاطم عبد العزيز من الهندسة الإذاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته